رجل يقول حلفت بألا أقترب من زوجتي وألا اعاشرها جنسيا ولكنني لم أستطع الوفاء بهذا الحلف فهل علي كفارة؟ نعم من حلف على فعل شيء أو تركه ولم يستطع تنفيذ ما حلف عليه وجبت عليه كفاره يمين وهي المذكورة في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم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 على الامتناع عن زوجته فذلك يعتبر إيلاء ان زاد الحلف على أربعة أشهر فهنا يطالب بواحد من اثنين هما قربان زوجته مع الكفارة المذكورة أو الطلاق قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم أما إن كان الامتلاع لأقل من أربعة أشهر فلا يجري عليه حكم الاله إن رجع عن حلفه أي فاء في هذه المدة المحلوف عليها وجبت عليه الكفارة وإن لم يفئ فلا شيء عليه قال عبد الله بن عباس كان ايلاء الجاهليه السنه والسنتين واكثر من ذلك يقصدون به إذاء المراه عند المساء فوقت لهم أربعة اشهر فمن آلى بأقل من ذلك فليس بايلاء حكمي وذكر القرطبي في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه لأنهن سألنه من النفقة ما ليس عنده كما في صحيح مسلم هذا في الحلف على عدم قربا لها فإن امتنع بدون يمين حلفها وذلك للإضرار بها امر بقربا لها فإن ابى وأصر على امتناعه مضرا بها فرق القاضي بينه وبينها من غير ضرب أجل وقيل يضرب أجل الإلاء هذا والجمهور على أن مدة الإلاء وهي أربعة أشهر إذا انقضت ولم يرجع المولي لا تطلق زوجته إلا إذا طلقها وعند أبي حنيفة تطلق ولا سبيل له عليها إلا بإذنها كالمعتده بالشهور والأقراء إذا انتهت فلا تبيل له عليها والله أعلم